المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين وعليك نتوكل و إ ل ي ك نسعى ونحفد ونصلي ونسلم على خاتم أ ن ب ي ا ئ ك ورسلك أ م ا بعد فانتخب من مزدحم ا ل ح ي ا ة العلماء في مثالهم العالم ل م ء ا ه د ا ت في ث العامل ه م ا ل ل ا ع ا م ل بعلمه في خ ا ص ة نفسه ونصحه لله ولرسوله ولإمامه ولعموم إ م م ا ه و ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م فما أ ن يذكر اسم ذلك العالم إ ل ا ويرفع في العلماء العاملين فعلمه وعمله متلازمان أ ب د ا كالشاخص والضل سواب والله يمن على من يشاء فانتصر له ح س ب ة لله لا دفاعا عن شخصه فحسب بل وعن حرمات علماء المسلمين ومنهم دعاتهم ورجال ا ل ح س ب ة فيهم اذ بدا لقاء ما يحملونه من الهدى والخير والبيان اختراق ظ ا ه ر ة التجريح ل أ ع ر ا ض ه م ب ا ل و ق ي ع ة فيهم وفري الجراحين في اعراضهم وفي دعوتهم ولما صنعه سعات الفتنه من وقائع الافتراء والصاق التهم والوان الاذى ورمي الفتيل هنا وهناك مما مكان أصواتهم ولعظم لا البغيظة الخيانة العلماء كل وصلته على يخفى في كل مكان وصلته أصواتهم صار من المعقود في أ ص و ل الاعتقاد ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل وعلى نحوه كلمات حسان لعدد من علماء ا ل أ م ة الهداه في العلم والدين لذلك ولما لهم على ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة من فضل في تعليم الناس الخير ونشر السنن و إ م ا ت ة ا ل أ ه و ا ء والبدع فهم قد أ و ت و ا الحكمة يقضون ب ه ا ويعلمونها الناس ولم يتخلفوا في كهوف ا ل ق ع د ة الذين صرفوا وجوههم عن آ ل ا م أ م ت ه م وقالوا هذا مغتسل بارد وشراب و ك أ ن م ا عناهم شوقي بقوله وقد يموت كثير لا تحسهم ك أ ن ه م من هوان الخطب ما وجدوا وقد يموت كثير لا تحسهم ك أ ن ه م من هوان الخط ما وجدوا بل نزلوا ميدان الكفاح و س ا ح ة التبصير بالدين وهم الذين ينبئون عن مقياس ا ل ع ظ م ة ا ل ع ص ا م ي ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة في أ ش ب ا ح ه م ا ل م غ م و ر ة ل ل ع ظ م ة ا ل ع ظ ا م ي ة ا ل م و ه و م ة كما لبعض أ ص ح ا ب الرتب والشارات المفرغين ل أ ن ف س ه م عن قرن العلم بالعمل إ ن القيم و ا ل أ ق د ا ر و آ ث ا ر ه ا الحسان ا ل م م ت د ة على مسارب الزمن لا تقوم بالجاه والمنصب والمال و ا ل ش ه ر ة وكيل المدائح و ا ل أ ل ق ا ب و إ ن م ا قوامها وتقويمها بالفضل والجهاد وربط العلم بالعمل العلم مع نبل نفس و أ د ب جم وحسن سمت فهذه و أ م ث ا ل ه ا هي التي توزن بها الرجال والأعمال والى أ ع م ا ل ل و إ هذا الطراز المبارك تشخص أ ب ص ا ر العالم ولكل ن ب أ مستقر لهذا كله صار من الواجب على إخوانهم الذب عن حرماتهم و أ ع ر ا ض ه م بكلمات ت ج د ص د أ ما أ ل ص ق ه المنشقون بهم من ا ل ث ر ث ر ة وتكتم ص د ا صياحهم في وجه الحق و إ ي ض ا ح السبيل ا ل آ م ن الرشد العدل الوسط ف ا ل آ ن علينا البيان ب أ ل ف ا ظ م ق د و د ة على قدودها بلا طول ولا قصر وعلينا وعليك ا ل إ ن ص ا ف بلا وكس ولا شطط فها أ ن ا أ ق و ل عن ظ ا ه ر ة تصنيف الناس في واقعها وطرقها ودوافعها و آ ث ا ر ه ا وسبل علاجها والقضاء عليها بما لا حلي إ ن كشف ا ل أ ه و ا ء والبدع ا ل م ض ل ة ونقد المقالات ا ل م خ ا ل ف ة للكتاب و ا ل س ن ة و ت ع ر ي ة الدعاه إ ل ي ه ا وهجرهم وتحذير الناس منهم و إ ق ص ا ء ه م و ا ل ب ر ا ء ة من فعلاتهم س ن ة م ا ض ي ة في تاريخ المسلمين في إ ط ا ر أ ه ل ا ل س ن ة معتمدين شرطي النقد العلم و س ل ا م ة القصد العلم بثبوت ا ل ب ي ن ة ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ د ل ة ا ل ي ق ي ن ي ة على المدعى به في م و ا ج ه ة أ ه ل الهوى والبدعه ودعاه الضلاله و ا ل ف ت ن ة و إ ل ا كان الناقد ممن ي ق ف و ما ليس له به علم وهذا عين ا ل ب ه ت و ا ل إ ث م ويرون بالاتفاق أ ن هذا الواجب من تمام النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى و إ ل ا كان الناقد ب م ن ز ل ة من يقاتل ح م ي ة ورياء وهو من مدارك الشرك في القصد وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين وسير ا ل أ ئ م ة الهداه في العلم والدين واحد وفادة التصنيف ولا ا وفادة ا ح د ت ص ن ي ف و ل يلتبس هذا ا ل أ ص ل ا ل إ س ل ا م ي بما تراه مع بلج الصبح وفي غسق الليل غسق من ظهور ضمير اسود وافد من كل فج استعبد نفوسا ب ض ر ا و ة اراه تصنيف الناس و ظ ا ه ر ة عجيب نفوذها هي رمز الجراحين او مرض التشكيك وعدم ا ل ث ق ة حمله فئام غلاظ من الناس يعبدون الله على حرب ف أ ل ق و ا جلباب الحياء وشغلوا به أ غ ر ا ر ا التبس عليهم ا ل أ م ر فظلوا و أ ظ ل و ا فلبس الجميع أ ث و ا ب الجرح والتعديل وتدثروا ب ش ه و ة التجريح ونسج ا ل أ ح ا د ي ث والتعلق بخيوط ا ل أ و ه ا م فبهذه الوسائل ركبوا ثبج التصنيف ل ل آ خ ر ي ن للتشهير والتنفير والصد عن سواء السبيل ومن هذا المنطلق الواهي غمسوا أ ل س ن ت ه م في ركام من ا ل أ و ه ا م و ا ل آ ث ا م ثم بسطوها ب إ ص د ا ر ا ل أ ح ك ا م عليهم والتشكيك فيهم وخدشهم و إ ل ص ا ق التهم بهم وطمس محاسنهم والتشهير بهم وتوزيعهم أ ش ت ا ت ا وعزين في عقائدهم وسلوكهم ودواخل أ ع م ا ل ه م و خ ل ج ا ت قلوبهم وتفسير مقاصدهم ونياتهم كل ذلك و أ ض ع ا ف ذلك مما هنالك من الويلات يجري على طرفي التصنيف الديني واللاديني فترى وتسمع رمي ذاك أ و هذا ب أ ن ه خارجي معتزلي اشعري طرقي إ خ و ا ن ي تبليغي مقلد متعصب متطرف متزمت رجعي أ ص و ل ي وفي السلوك مداهن مرائن من علماء السلطان من علماء الوضوء والغسل ومن طرف لا ديني ماسوني علماني شيوعي اشتراكي بعثي قومي عميل وان نقبوا في البلاد وفتشوا عنه العباد ولم يجدوا عليه اي عثره او زله تصيدوا له العثرات واوجدوا له الزلات مبنيه على شبه واهيه والفاظ محتمله اما ان افلست جهودهم من كل هذا رموه بالاخرى فقالوا متستر محايد إ ل ى غير ذلك من ضروب تطاول سعه ا ل ف ت ن ة والتفرق وتمزيق الشمل والتقطع وقد جرت هذه ا ل ظ ا ه ر ة إ ل ى ا ل ه ل ك ة في ظ ا ه ر ة أ خ ر ى من ك ث ر ة التساؤلات ا ل م ت ج ن ي ة مع ب س م ة خ ب ي ث ة عن فلان وعلان و ا ل إ ي غ ا ل بالدخول في نيته وقصده ف إ ذ ا ر أ و ا شيخا ثنى ركبتيه للدرس ولم يجدوا عليه أ ي ملحظ دخلوا في نيته وكيفوا حاله ليبني نفسه لسان حاله يقول أ ن ا ابن من فعرفوني ليتقمص ش خ ص ي ة الكبار ي ت ر ص د ا ل ز ع ا م ة و إ ن ترفقوا وغلبهم الورع قالوا محترف بالعلم و إ ن تورع الجراح عن الجرح ب ا ل ع ب ا ر ة أ و ا س ت ن ف د ه ا أ و أ ر ا د ما هو أ ك ث ر إ غ ا ل ا بالجرح سلك طريق الجرح ب ا ل إ ش ا ر ة أ و ا ل ح ر ك ة بما يكون أ خ ب ث و أ ك ث ر إ ق د ا ع ا مثل تحريك ا ل ر أ س وتعويج الفم وصرفه وتحميض ا ل ف الفم وصرفه والتفاته ا ت وتعويج ت ه و الوجه وتجعيد الجبين وتكليح الوجه والتغير والتضجر أ و ي س أ ل عنه فيشير إ ل ى فمه أ و لسانه معبرا عن أ ن ه كذاب أ و بذيء ومثل تقليب اليد او نفضها الى غير ذلك من اساليب التوهين ب ا ل ا ش ا ر ة او التحريك الا شلت تلك اليمين عند ح ر ك ة التوهين ظلما وصدعت تلك الجبين عن تجعيدها للتوهين ظلما ويا ليتا ب ن س ع ة من جلد تربط بها تلك ا ل ش ف ة عند تعويجها للتهوين ظلما ولله در أ ب ي العباس النميري شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى إ ذ وضع النصال على النصال في كشف مكنونات تصرفات الجراحين ظلما فقال فمن الناس من يغتاب موافقه لجلسائه و أ ص ح ا ب ه وعشائره مع علمه أ ن المغتاب بريء مما يقولون او فيه بعض ما يقولون لكن يرى انه لو انكر عليهم قطع المجلس واستثقله اهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن ا ل م ع ا ش ر ة وطيب ا ل م ص ا ح ب ة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم ومنهم من يخرج ا ل غ ي ب ة في قوالب شتى ت ا ر ة في قالب د ي ا ن ة وصلاح فيقول ليس لي ع ا د ة أ ن أ ذ ك ر أ ح د ا إ ل ا بخير ولا أحب احب ل والكذب ولا غ ي ب ة أ ا ل غ ي ب ة والكذب ل ا و إ ن م ا أ خ ب ر ك م ب أ ح و ا ل ه ويقول والله إ ن ه مسكين أ و رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله و إ ن م ا قصده استنقاصه وهضما لجنابه ويخرجون ا ل غ ي ب ة في قوالب صلاح و د ي ا ن ة يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا وقد ر أ ي ن ا منهم أ ل و ا ن ا ك ث ي ر ة من هذا و أ ش ب ا ه ه ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت ا ل ب ا ر ح ة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده او يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه واثبات معرفته وانه افضل منه ومنهم من يحمله الحسد على ا ل غ ي ب ة فيجمع بين امرين قبيحين ا ل غ ي ب ة والحسد و إ ذ ا أ ث ن ى على شخص أ ز ا ل ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أ و في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه ومنهم من يخرج ا ل غ ي ب ة في قالب ت م س خ ر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار ا ل م س ت ه ز ئ به ومنهم من يخرج ا ل غ ي ب ة في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت وكيف فعل كيت وكيت فيخرج اسمه في معرض تعجبه ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له فيظن من يسمعه أ ن ه يغتم له و ي ت أ س ف وقلبه منطو على التشفي به ولو قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند أ ع د ا ئ ه ليتشفوا به وهذا وغيره من أ ع ظ م أ م ر ا ض القلوب والمخادعات لله ولخلقه ومنهم من يظهر ا ل غ ي ب ة في قالب غضب و إ ن ك ا ر منكر فيظهر في هذا الباب أ ش ي ا ء من زخارف القول وقصده غير ما أ ظ ه ر والله المستعان انتهى ومن أ ل ا م المسالك ما تسرب إ ل ى بعض ديار ا ل إ س ل ا م من بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه و ا ل إ ح ب ا ط به بما يلوث وجه كرامته ويجري ذلك ب و ا س ط ة سفيه يسافه عن غيره متلاعب بدينه قاعد مزجر الكلب النابح سافل في خلقه ممسوخ الخاطر صفيق الوجه مغبون في أ د ب ه وخلقه ودينه بل ربما سلكوا ش أ ن أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كما يكشفه ابن القيم رحمه الله تعالى إ ذ يقول وانظر س ر ع ة المستجيبين لدعاه ا ل ر ا ف ض ة و ا ل ق ر ا م ط ة ا ل ب ا ط ن ي ة و ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة و إ ك ر ا م ه م لدعاتهم وبذل أ م و ا ل ه م وطاعتهم لهم من غير برهان أ ت و ه م به أ و آ ي ة أ ر و ه م إ ي ا ه ا غير أ ن ه م دعوهم إ ل ى ت أ و ي ل تستغربه النفوس وتستطرفه العقول و أ و ه م و ه م أ ن ه من و ظ ي ف ة ا ل خ ا ص ة الذين ارتفعوا به عن ط ب ق ة ا ل ع ا م ة فالصائر إ ل ي ه معدود في الخواص مفارق للعوام فلم تر شيئا من المذاهب ا ل ب ا ط ل ة والاراء ا ل ف ا س د ة ا ل م س ت خ ر ج ة ب ا ل ت أ و ي ل قوبل الداعي إ ل ي ه ا ل آ ت ي به أ و ل ا بالتكذيب له والرد عليه بل ترى المخدوعين المغرورين يجفلون إ ل ي ه إ ج ف ا ل ا و ي أ ت و ن إ ل ي ه ارسالا تؤزهم إ ل ي ه شياطينهم ونفوسهم أ ز ا وتزعجهم إ ل ي ه إ ز ع ا ج ا فيدخلون فيه أ ف و ا ج ا يتهافتون فيه تهافت الفراش في النار ويثوبون إ ل ي ه م ث ا ب ة الطير إ ل ى ا ل أ و ك ا ر ثم من عظيم آ ف ا ت ه س ه و ل ة ا ل أ م ر على ا ل م ت أ و ل ي ن في نقل المدعوين عن مذاهبهم وقبيح اعتقادهم إ ل ي ه م ونسخ الهدى من صدورهم ف إ ن ه م ربما اختاروا ل ل د ع و ة إ ل ي ه رجلا مشهورا ب ا ل د ي ا ن ة و ا ل ص ي ا ن ة معروفا ب ا ل أ م ا ن ة حسن ا ل أ خ ل ا ق جميل ا ل ه ي ئ ة فصيح اللسان صبورا على التقشف والتزهد مرتاظا ل م خ ا ط ب ة الناس على اختلاف طبقاتهم و ي ت ه ي أ لهم مع ذلك من عيب اهل الحق والطعن عليهم و ا ل ا ز ر ا ء بهم ما ي ظ ه ر به المفتش عن العيوب فيقولون للمغرور المخدوع وازن بين هؤلاء وهؤلاء وحكم عقلك وانظر الى ن ت ي ج ة الحق والباطل فيتهيا لهم بهذا الخداع ما لم يتهيا بالجيوش وما لا يطمع في الوصول إ ل ي ه بدون تلك ا ل ج ه ة انتهى و أ م ا و ق ي ع ة الفساق في أ ه ل الفضل والدين فعلى شبه ممن قال الله فيهم و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا ا ل آ ي ة واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إ ش ا ع ة أ ش ي ا ء عن العلماء والدعاه منهم ورجال ا ل ح س ب ة فيهم بقصد ا ل ش ن ا ع ة عليهم ويشبه الجميع في قصد التشنيع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء على اختلاف فرقهم وتنوع مشاربهم واختلاف مدارسهم ف إ ن لهم ش ه و ة ج ا م ح ة ب ا ل و ق ي ع ة في أ ه ل ا ل س ن ة وعلماء ا ل أ م ة و إ ذ ا كانت هذه شناعات في مقام التجريح فيقابلها على أ ل س ن ة ش ق ي ة مقام ا ل إ ط ر ا ء الكاذب برفع أ ن ا س فوق منزلتهم وتعديل المجروحين والصد عن فعلاتهم و إ ن فعل الواحد منهم وفعل و إ ذ ا كانت ظ ا ه ر ة التجريح و ق ع ة بغير حق ف إ ن منح الامتياز بغير حق يفسد ا ل أ خ ل ا ق ويجلب الغرور والاستعلاء ويغر الجاهلين بمن يضرهم في دينهم ودنياهم ولهذا ترى العقلاء يانفون من هذه الامتيازات ا ل س خ ي ف ة و ت أ ب ى نفوسهم من هذه ا ل ل و ث ة ا ل أ ع ج م ي ة ا ل و ا ف د ة وهذه أ ح ر ف م ع ت ر ض ة ثم أ ق و ل وهكذا في سيل متدفق سيال على أ ل س ن ة كالسياط دابها التربص فالتوثب على ا ل أ ع ر ا ض والتمضمض بالاعتراض مما يوسع جراح ا ل أ م ة ويلغي ا ل ث ق ة في علماء ا ل م ل ة ويغتال الفضل بين أ ف ر ا د ه ا ويقطع أ ر ح ا م ه ا ت أ س ي س ا على خيوط من ا ل أ و ه ا م و م ن ا ا بلا ز ل ت ب ر ه ا ن تجر إ ل ى فتن تدق ا ل أ ب و ا ب وتضرب ا ل ث ق ة في قوام ا ل أ م ة من خيار العباد فبئس المنتجع وبئست ا ل ه و ا ي ة ويا ويحهم يوم ت ب ل السرائر يوم ا ل ق ي ا م ة اثنان واجب دفعها و ا ل ق س م ة كما ترى واحد ظالم لنفسه مبين و آ خ ر مظلوم ومن قواعد ا ل م ل ة نصر المسلم أ خ ا ه المسلم ظالما أ و مظلوما لا على مقصد أ و ل من تكلم بها جندب بن العنبر إ ذ أ ر ا د بها ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ولكن على مقصد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ أ خ ذ صلى الله عليه وسلم ا ل ص و ر ة ونقلها الى معنى شريف بمعنى نصرته ظالما بالاخذ على يده وابداء النصح له وارشاده وتخليصه من بناء الاحكام على الظنون والاوهام واعمال اليقين مكان الظن و ا ل ب ي ن ة محل ا ل و س و س ة والصمت عن القذف بالباطل والاثم و م ب د أ حسن ا ل ن ي ة بدل سوء الظن و ا ل ط و ي ة وتحذيره من ن ق م ة الله وسخطه ونصرته مظلوما بردع الظالم عنه والانصاف له منه والدفع عن عرضه وكرامته وتسليته وتذكيره بما له من الاجر الجزيل والثواب العريض وان الله ناصره بمشيئته ولو بعد حين وهذه النصره لهما م ن محاسن الاسلام وابواب الجهاد و ت ع ل م ا ل ن ذ ا ر ة لذوي النفوس ا ل ش ر ي ر ة ح م ل ت الشقاق والشغب أ ن على الدرب رجالا بالمرصاد على حد قول الله تعالى فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ف ت ن ق م ع نفوسهم وهم يسفون المل وينطوي عن ا ل س ا ح ة الشقاق والشغب وتلقين الناس السؤال عن فلان وعلان وما يجره من تعب من غير اغب لهذا جرى القلم في عرض ما هو كائن في معيار الشرع المطهر عسى أ ن يكون و س ي ل ة إ ن ق ا ذ لمن أ ظ ن ا ه مشوار التجريح والتصنيف فيلقي عصا التسيار قبل الممات وسلوة لمظلوم مضرج برماح الجراحين فتكشف وتبعد السوء وتحذيرا لكل عبد مسلم الجراحين الضر لكل مضرج برماح عبد فتكشف من سبيل من أ ح ا ط ت به خطيئته وعسى أ ن يكون في هذه ا ل أ و ر ا ق تطهير ل ج م ا ع ة المسلمين من هذه الرواسب و أ م ن لهم من هذه المخاوف ونرفع بها الغطاء عن هذه ا ل م ح ن ة ا ل د ف ي ن ة ل إ ط ف ا ء جذوتها وكتم حملتها خ ش ي ة أ ن تعمل عملها فتفرق ك ل م ة المسلمين وتوجد الفروق بينهم فيتخطفهم الناس ويبقى صوت الحق ضئيلا وحامله ضعيفا ومع هذا فلن تراها سجلا للحوادث والواقعات المره فهي ك ث ي ر ة وصاحبها حامل لمسؤوليتها فكلا أ خ ذ ن ا بذنبه لكنها أ ح ر ف ش ر ي ئ ة في ورقات ق ل ي ل ة تقرع جرس ا ل ن ذ ا ر ة من هذه ا ل م ك ي د ة ت ص ن ي ف الناس اعتداء ا وتجريحهم بغيا وعدوانا فتكشف هذه ا ل ظ ا ه ر ة بجلاء وتواجه وجوه الذين يتعاملون معها بنصوص و ا ض ح ة وقوارع من نصوص الوحيين ظاهره فالى ف ا ت ح ة البيان لها إ ن ج ا ر ح ة اللسان الناطق بالكلام ا ل م ت و ا ط ئ عليه أ س ا س في ا ل ح ي ا ة والتعايش دينا ودنيا ف ب ك ل م ة التوحيد يدخل المرء في م ل ة ا ل إ س ل ا م وبنقضها يخرج منها وبين ذلك مراحل انتظمت أ ب و ا ب ا ل ش ر ي ع ة فلو نظرت إ ل ى الكلام وما بني عليه من أ ح ك ا م لوجدت من ذلك عجبا ً في ا ل ط ه ا ر ة والصلوات وسائر أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء إلى آخره بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة اللسان آخره أفردت أفردت به هذه به أبواب أبواب في في هذه في أ ب و ا ب القذف و ا ل ر د ة و ا ل أ ي م ا ن والنذور والشهادات و ا ل إ ق ر ا ر وفي أ ص ل ا ل أ ص و ل التوحيد يدور عليه البحث و ا ل ت أ ل ي ف فكم من كلام أ و ج ب ر د ة ف ق ت ل ه او أ و ج ب قذفا فجلدى أ و أ و ج ب كفارات أ و نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إ ل ى أ ه ل ه ا أ و إ ق ر ا ر أ و ج ب بمفرده حكما ولذا قالوا اقرار المرء على نفسه اقوى البينات وهكذا من, من مناهج ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ب ا ر ك ة الغراء ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم ش أ ن اللسان ترغيبا وترهيبا وافرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات ففي الترغيب ا ل د ع و ة الى الله على ب ص ي ر ة ونشر العلم بالدرس وفضل الصدق و ك ل م ة الحق إ ل ى آ خ ر ه وفي الترهيب عن ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والكذب و آ ف ا ت اللسان ا ل أ خ ر ى وقد جمعت في ذلك معجم المناهي ا ل ل ف ظ ي ة وبسطت اصوله ا ل ش ر ع ي ة في مقدمته و إ ذ ا علمت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من يضمن لي ما بين لحيه ي وما بين فخذيه أ ض م ن له ا ل ج ن ة علمت أ ن هذه ا ل ض م ا ن ة لا تعلق إ ل ا على أ م ر عظيم وهذه بمؤداها ر ق ا ب ة ش ر ع ي ة على حفظ أ ع ر ا ض المسلمين وكف ا ل أ ذ ى عنهم في العرض والدين والنسب والمال والبدن والعقل ولما جمع الله شمل المسلمين أ ع ل ن ه ا النبي صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع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 و إ ذ ا علمت فشو ظ ا ه ر ة التصنيف ا ل غ ل ا ب ة و أ ن إ ط ف ا ء ه ا واجب فاعلم أ ن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقا منها أ ن ك ترى الجراح القصاب كلما مر على ملا من الدعاه اختار منهم ذبيحا فرماه ب ق ذ ي ف ة من هذه ا ل أ ل ق ا ب المره تمرق من فمه مروق السهم من ا ل ر م ي ة ثم يرميه في الطريق ويقول أ م ي ط ا ل أ ذ ى عن الطريق ف إ ن ذلك من شعب ا ل إ ي م ا ن وترى د أ ب ه التربص والترصد عين للترقب و أ ذ ن للتجسس كل هذا للتحريش و إ ش ع ا ل نار الفتن بالصالحين وغيرهم وترى هذا الرمز البغيض مهموما ب م ح ا ص ر ة الدعاه ب س ل س ل ة طويل ذرعها رديء متنها تجر أ ث ق ا ل ا من ا ل أ ل ق ا ب ا ل م ن ف ر ة والتهم ا ل ف ا ج ر ة ليسلكهم في قطار أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وظلال أ ه ل القبله وجعلهم, وجعلهم وقود ب ل ب ل ة وحطب ا ل ط ر ا ب و ب ا ل ج م ل ة فهذا القطيع هم أ س و أ غزاه ا ل أ ع ر ا ض بالامراض والعظ بالباطل في غوارب العباد والتفكه بها فهم مقرنون ب أ ص ف ا د الغل والبغضاء والحسد و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والكذب والبهت و ا ل إ ف ك والهمز واللمس جميعها في نفاذ واحد إ ن ه م بحق ع م ز ا ل إ ر ا د ة ا ل س ي ئ ة يرتعون فيها ب ش ه و ة ج ا م ح ة نعوذ بالله من حالهم لا ر واجب أربعة و دفعها فيا لله فيا لله كم لهذه ا ل و ظ ي ف ة ا ل إ ب ل ي س ي ة من آ ث ا ر م و ج ع ة للجراح نفسه إذ سلك غير سبيل غير اذ ل م م ؤ ن ن ي إ سلك غير سبيل المؤمنين فهو لقا منبوذ آ ث م جان على نفسه وخلقه ودينه و أ م ت ه من كل أ ب و ا ب سوء القول قد أ خ ذ بنصيب فهو يقاسم القاذف ة ويقاسم ا ل ب ه ا ت ة والقتاه والنمام والمغتاب ويتصدر الكذابين الوضاعين في أ ع ز شيء يملكه المسلم عقيدته وعرضه قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا وهذا البهت قد يوجب ر د ة للقائل نفسه كما لو قال لمن عمل ب ا ل إ س ل ا م رجعي متخلف كما ترى تقريره في أ ب و ا ب ا ل ر د ة من كتب ا ل ش ر ي ع ة ا ل ح د ي ث ي ة والفقهيه ة و ل ذ ا ابن ألف ا ط ل و ب غ ا ر س ا ل ة باسم من يكفر ولم يشعر وهذا ا س و أ اثر على المتفكهين بهذه ا ل ظ ا ه ر ة فضلا عن اثارها الاخرى عليه منها سقوط الجراح من احترام الاخرين وتقويمه ب أ ن ه خفيف طياش رقيق ا ل د ي ا ن ة صاحب هوى جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من الباطل إ ل ى مخاصمه المحق والهجوم عليه بغير حق بل وسوءه عظمى احتساب المبتلى هذا السعي بالفساد من الدين و إ ظ ه ا ر ه بلباس الشرع المتين والتلذذ بذكره ونشره حقا لقد أ ت ع ب التاريخ و أ ت ع ب نفسه واذى التاريخ واذى نفسه فلا هو قال خيرا فغنم ولا سكت فسلم فالى ق ا ئ م ة المنقوتين في سجل التاريخ غير م أ س و ف عليهم إ ن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إ ذ ا أ ت ا إ ن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إ ذ ا أ ت ى وكم أ و ر ث ت هذه التهم ا ل ب ا ط ل ة من أ ذ ن للمكلوم بها من خفقه في الصدر و د م ع ة في العين وزفرات تظلم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف الليل لهجا بكشفها مادا يديه إ ل ى مغيث المظلومين كاسر الظالمين والظالم يغط في نومه وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب عسى أ ن تصيب منه مقتلا فيا لله ما أ ع ظ م الفرق بين من نام و أ ع ي ن الناس س ا ه ر ة تدعو له وبين من نام و أ ع ي ن الناس س ا ه ر ة تدعو عليه وكم جرت هذه ا ل م ك ي د ة من ق ا ر ع ة في الديار بتشويه وجه الحق والوقوف في سبيله وضرب ل ل د ع و ة من حدثاء ا ل أ س ن ا ن في عظماء الرجال باحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم وبعلومهم و إ ط ف ا ء مواهبهم و إ ث ا ر ة الشحناء والبغضاء بينهم ثم هضم المسلمين في دينهم وعرضهم وتحجيم بينهم لحقوق لانتشار الدعوة بينهم بل توابيتا صناعة في ت ق ب ر فيها أ ن ف ا س الدعاه ونفائس دعوتهم انظر انظر كيف يتهافتون على إ ط ف ا ء نورها فالله حسبهم وهو حسيبهم وهذا مطمع مؤكد من خطط أ ع د ا ء ا ل م ل ة لعدائها والاستعداء عليها في منظومتهم ا ل ف س ل ة لكيد المسلمين ومنها أ ن الكفار تكلموا طعنا في ر و ا ي ة ر ا و ي ة ا ل إ س ل ا م أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه دون غيره من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ل أ ن ه أ ك ث ر ه م ر و ا ي ة ف إ ذ ا استسهل الطعن فيه تبعه من دونه ر و ا ي ة لهذا فقد أ ط ب ق أ ه ل ا ل م ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة على أ ن الطعن في واحد من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ز ن د ق ة م ك ش و ف ة قال أ ب و ز ر ع ة الرازي رحمه الله تعالى إ ذ ا ر أ ي ت الرجل ينتقص أ ح د ا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أ ن ه زنديق وذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق و ا ل ق ر آ ن حق وما جاء به حق و إ ن م ا أ د ى إ ل ي ن ا ذلك كله ا ل ص ح ا ب ة وهؤلاء يريدون أ ن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و ا ل س ن ة والجرح بهم أ و ل ى وهم زنادقه وقد أ ج ر ى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أ ح د من ح م ل ة الشرع المطهر علماء ا ل أ م ة العاملين ل أ ن القدح بالحامل يفضي إ ل ى القدح بما يحمله من ر س ا ل ة البلاغ لدين الله وشرعه ولهذا أ ط ب ق العلماء رحمهم الله تعالى على أ ن من أ س ب ا ب ا ل إ ل ح ا د ا ل قال د ب ع ل م الدورقي ء ق ا ا ل رحمه الله تعالى من سمعته يذكر أ ح م د بن حنبل بسوء فاتهمه على ا ل إ س ل ا م وقالها وقيلت وإكرمه وكية حق حق قال الله تعالى زرعاه رحم الله الجميع قال سفيان بن وكية أحمد عندنا رحمه أحمد أبي أحمد يحيى رحمه رحم محنة معين في في بن بن من عاب أ ح م د فهو عندنا فاسق وقال غيره أ ح م د محنه به يعرف المسلم من الزنديق وقيل فيه أ ر ح ب ن ح م ب ل م ح ن ة م أ م و ن ة وبحب أ ح م د يعرف المتنسك و إ ذ ا ر أ ي ت ل أ ح م د متنقصا فاعلم ب أ ن ستوره ستهتك ف أ ه ل ا ل س ن ة يمتحن بمحبتهم فيتميز أ ه ل ا ل س ن ة بحبهم و أ ه ل ا ل ب د ع ة ببغضهم وقال الحافظ ا بن عساكر رحمه الله تعالى و أ ع ل م يا اخي وفقنا الله واياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أ ن لحوم العلماء ر ح م ة الله عليهم م س م و م ة و ع ا د ة الله في ه د ك أ س ت ا ر منتقصيهم م ع ل و م ة ل أ ن ا ل و ق ي ع ة فيهم بما هم منه براء أ م ر ه عظيم والتناول ل أ ع ر ا ض ه م بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم انتهى وما زالت ث ا ئ ر ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء توظف هذه ا ل م ك ي د ة في ثلب علماء ا ل أ م ة فقد لجوا في الحط على شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى ل أ ن ه عمده في القرون ا ل م ت أ خ ر ة ل إ ح ي ا ء منهج السلف ن ونشروا ة ا في ع التشنيع على دعوة ا علماء ا ل ل ل م س في الشريفين للتنفير الجزيرة العربية الوحيين قلب الألقاب بالرجوع إلى ونبزهم بشتى وفي عصرنا ل ح ا ض ر ي أ خ ذ الدور في هذه ا ل ف ت ن ة دورته في مسلاخ من المنتسبين إ ل ى ا ل س ن ة متلفعين بمرط ينسبونه إ ل ى ا ل س ل ف ي ة ظلما لها فنصبوا أ ن ف س ه م لرمي الدعاه بالتهم ا ل ف ا ج ر ة ا ل م ب ن ي ة على الحجج ا ل و ا ه ي ة واشتغلوا ب ض ل ا ل ة التصنيف وهذا بلاء عريض و ف ت ن ة م ض ل ة في تقليص ظل الدين وتشتيت جماعته وزرع البغضاء بينهم و إ س ق ا ط حملته من أ ع ي ن ا ل ر ع ي ة وما هنالك من العناد وجحد الحق تاره ورده أ خ ر ى صدق ا ل أ ئ م ة الهدى إ ن رمي العلماء بالنقائص وتصنيفهم البائس من البينات فتح باب ز ن د ق ة م ك ش و ف ة إ ن رمي العلماء بالنقائص وتصنيفهم البائس من البينات فتح باب ز ن د ق ة م ك ش و ف ة ويا لله يا لله كم صدت هذه ا ل ف ت ن ة العمياء عن الوقوف في وجه المد الالحادي والمد الطرقي والعبث ا ل أ خ ل ا ق ي و إ ع ط ا ء ا ل ف ر ص ة لهم في ا س ت ب ا ح ة أ خ ل ا ق ي ا ت العباد و ت أ ج ي ج سبل الفساد و ا ل إ ف س ا د إ ل ى آ خ ر ما تجره هذه ا ل م ك ي د ة ا ل م ه ي ن ة من جنايات على الدين وعلى علمائه وعلى ا ل أ م ة وعلى أ ولاه أ م ر ه ا و ب ا ل ج م ل ة فهي ف ت ن ة م ض ل ة والقائم بها مفتون ومنشق عن ج م ا ع ة المسلمين خ م سندها ة س وبعد ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى آ ث ا ر المشقين وغوائل تصنيفهم ف إ ن ك لو س أ ل ت الجراح عن مستنده وبينته على هذا التصنيف الذي يصك به العباد صك الجندل ل أ ف ل ت يديه يقلب ك ث ي ه م ت ل ع ث م ا اليوم بما برع به لسانه ب ا ل أ م س ولوجدت ن ه ا ي ة ما لديه من بينات هي وساوس غ ا م ض ة وانفعالات م ت و ت ر ة وحسد قاطع وتوظيف لسوء الظن والظن أ ك ذ ب الحديث وبناء على الزعم وبئس م ط ي ة الرجل ز ع م و فالمنشق يشيد ا ل أ ح ك ا م على هذه ا ل أ و ه ا م ا ل م ن ه ا ر ة والظنون المرجوحه ومتى كانت أ س ا س ا تبنى عليه ا ل أ ح ك ا م ومن أ ح ا د ه ا ا ل س خ ي ف ة التي ي أ ت م ر و ن ويلتقون عليها للتصنيف فلان يترحم على فلان وهو من ا ل ف ر ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة فانظر كيف يتحجرون ر ح م ة الله ويقعون في اقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في ا ل ج ن ة ا ض ا ف ة الى التصنيف بالاثم انه يذكر فلانا بالدرس وينقل ع ن والذي تحرر لي ان العلماء لا ينقلون عن اهل الاهواء ا ل م غ ل ظ ة والبدع الكبرى ا ل م ك ف ر ة ولا عن صاحب هوى او ب د ع ة في بدعته ولا متظاهر ب ب د ع ة متسافه بها د ا ع ي ة اليها وما دون ذلك ينقلون عنهم على الجاده اي على سبيل الاعتبار ك ا ل ش أ ن في سياق الشواهد والمتابعات في المرويات ومن وتلمس والهفوات الوجه الاول مستندات المنشقين الجراحين تتبع العثرات وتلمس الزنات والهفوات انتهى الوجه الاول